اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن ٱنذِرَ ٱلنَّاسَ أَن ٱنذِرَ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هذا لساحر مبين